ما زلنا في الوسطية اعتقاد أهل السنة والجماعة وهذا الاعتقاد الذي يريب على أهل اه يعني أن يكون المرء على نفس هذا الاعتقاد لأن هذا الاعتقاد هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأمارد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وقوله وسأعتقد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 وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير قال يعلم ما يولج في الأرض ومخرج منها هنا أدبت صفة من صفات الله في من صفات الكمال والجلال والبيان والعظمى وهي صفة العلم صفت العلم, العلم من الصفات الزياتية صفة العلم من الصفات الزياتية الأزالية الأبدية التي لا تنفك عن الله بحال والصفة العلم لله الفعلاء بأن صفة الله ثابتة بالكتاب صفة العلم لله ثابتة بالكتاب وبالسنة وإجماء أهل السنة أما بالكتاب بل والعقل أيضا أما بالكتاب فقد قال الله جل, جل في علام هو الذي خلق سبع سماوات وأن من الأرض مثلهن يتنزل العمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما عليكم السلام وقول الله دل فعلاء واصف النفس ويعلم السر وأخفى وقول الله دل فعلاء ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صراحين فإنه كان الأرضين غفورة وأما من السنة فكثير وأما من السنة فكثير فحديث الاستخارة في قول الله سلم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بخدرتك فإنك, فإنك تعلم ولا أعلم وبعلمك الغيب فإنك تعلم ولا ولا أعلم فهذا إذبات العلم لله جل في علا فإذا بالكتاب والسنة وأيضا إجمعه السنة أجمعه السنة والجماعة على إذبات العلم لله جل في علا وعلم الله واسع كل شيء علم الله واسع كل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولذلك لما جاء موسى عليه السلام ذهب إلى إلى, الى الخضر وركب في السفينة جاء عصفور فنقر نقر في البحر فقال الخضر لموسى عليه السلام قال انت على علم, علم علمكه الله جل لا اعلم وانا على علم, علم علمنيه الله جل فعلا انت لا تعلم قال وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل كما كمان قل هذا الرسول من البحر عليكم السلام, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهنا سعة علم الله جل فعلاء ولذلك قال الله في فعلاء هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وإثبات العلم لله جل فعلاء نقول والعلم علمان علم غيب وعلم شهادة وهذا كله بالنسبة لله جل فعلاء سواء فالله جللل folا يعلم الغيب والشهادة وهما سواء عند الله جلللل هما سواء عند الله يعلم السر واخفة ولذلك فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كيف سيكون العلم الغيب والآن علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون علم ما كان فإن الله العلا قد فص علينا كل ما مضى مما كان وقال الله جلللت حاكيا لنا عما حدث ودار بين نوح وقومه وبين نوح وابنه وبين نوح وبين ربه عندما قال لابنه يا ابنها اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبله يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ثم الحوار الذي دار بين نوح وبين ربه جلال فعلا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم فقص علينا ما دار وقص علينا ما دار ايضا بين ابليس من ابليس وما ما كانه في نفسه عندما قال واذ قال واذ قلنا المائكه استجووا لادم فسجدوا لإبليس. كان من الجن ففسق عن امر ربه وايضا بين لنا الحق من ابليس عندما قال واذ قلنا المائكه استجووا قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني اليوم القيامة لأحترك من ذرياتها إلا قليلة ويعلم ما يكون سبحانه وجل في علاء وقص أين كل ما حدث مع الأنبياء بينه وين أممهم كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم عادل المرسلين, المرسلين فإذا كل هذه الآيات تثبت لنا ما كان وقصه الله جل في علاء علينا لذلك كانت معجزة بهرة للنبي السلام أن يقص على الناس كل ما دار بين الانبياء وهذا من الله على بعلم الله جل, جل في اولى السابق عليكم السلام ورحمه وبركاته ويعلم ما يكون وعلم الله بما بما يكون مستقبلا ولذلك انت ترى بان الله الذي علا قد اخبر النبي لنبينا صلى الله عليه وسلم بما سيكون اخبره بانه سيتمكن من الدنيا باسرها وان وان وان اصحابه سيتمكنون من رقاب العباد عندما قال لفاطمه لا باس على ابيك بعد اليوم والله ما لا يترك هذا الدين بتمدر ولا وابر إلا دخله بأيز عزيز أو بذلو ذري وقد كان النهو السلام ضرب الكوديا وقال الله أكبر أعطيته الكنزين الأحمر والأصفر وقد فتح الله لهم كنوزة كسرى وقيسر الذي قال لصراقة هو في ضعف وخوف وفرار من أهل مكة والصراقة يتبعه من أجل النوق فيقول له النهو السلام بعد ما سنعه يقول له كيف أنت وبيادك سواري كسرى وكا وقد كان عمر أعطاه سوار كسرة فلبسهما سراق الذي الله عنه وأرضاه كل هذا علم ما يكون أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس نار هذا سيكون, سيكون مما سيكون وأيضا مما قال ابنه سيكون وقد وقع في زماننا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يوشك أن, أن يوشك أن, أن, يوشك أن, أن, يوشك أن, أن أن تتداع عليكم الأمم كما تتداع الأكلة على قصعتها قالوا من قيلة نحن يا رسول الله طال قال إنما بل أنتم كثير ولكن لكم غساء كغساء وهذا الذي نراه واقعا الآن مما أقبر به النبي عدنان صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يداء الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الحاين ويخون الأمين وينطق الرويبضة قال ومره الرويبضة رسول الله قال الرجل الفاسق او قال الفويسق يتكلم في أمر العام قال الرجل الفاسق او الرجل الفويسق يتكلم في أمر العام وهذه دلالة وضحة жدة أيضا هذه المسألة المهمة ألا وهي مسألة أن الله يعلم ما كان وما, وما يكون وهنا المسألة الثالثة هو أنه يعلم ما ما لم يكن لو كان كيف كيف سيكون؟ ما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ هذا في الممكنات وفي المستحيلات في الممكنات وفي المستحيلات أما في الممكنات فقد قال الله للفعل عن أهل النفاق قال ولو أرادوا الخروج لا له عدة ولكن كره الله بعثاهم فثبتوا وما قيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم ففيكم سماعون هذه هذه كلها دلاله على ما يكم هو ما لم يكن لكن لو كان وخرج المنافقون فيكم سمعون وهم يبغونكم الفتنه قال قال قال, قال, قال النبي قال الله جلال ولكن كره الله بعساهم فصبطهم وقيل قعدوا مع, مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبال ولا اوضع خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم وهذا في الممكنات وفي الممكنات أيضا يوم القيامة عندما قال الله تعالى ولو ترى لأهل الكفر عندما رأوا تأويله ولو ترى إذ على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر وإنهم لكاذبون هذا في الممكنات ما لم يكن لو كان كيف سيكون مع ان الله قال كلمه قال كلمه وقائلها بانه من مات لا يرجع الى الدنيا مره ثانية إلا كان مستثنى من المعجزات من المعجزات التي ارادها الله جل جلا في علاه واما في المستحلات فقول الله تعالى لو كان فيما الهه الا الله لفسدتها فالعلم صفه من صفات الله جل, جل في علاه ثابته بالكتاب والسنة واجماع أهل السنة بل والعقل أيضا يزبط العلم كيف يا شطار كيف أن العقل يزبط صفة العلم لله العلم؟ العقل يزبط العلم ممتاز إجاد لكن كان المفروض تأتي بشيء فوق ذلك لكن ممتاز العلم في العد كمان باتفاق العقلاء فلن يكون كمان في, الله في العلم باب أولا ممتاز. ممتاز لكن هنا يعني لأن, لأن العلم هو إيش؟ هو نفس, نفس الإجابة نفس جاء سلفي أيضا المجموعة السيناء سلفي أيضا إجابة سديدة لكن هو ممكن يقال بأمر آخر نعم ممتاز يا سلفي ممتاز لكن لنا نقول أيضاً, أيضا خلق الأشياء لا يكون إلا عن إرادة وعلم تغاير خلق سماء أرض المفاصلة هذه, هذه التي خلت جعلت الأشياء على قلون يزبطونها الإرادة تغاير الأشياء هنا الآن فنقول تغاير الأشياء هذه لا تكون إلا من مريد قلنا نعم والمريد لابد أن يكون علماً. المريد لابد أن يكون علماً. فهذه أردنا العلم بالعقل. فثبتت هذه الصفة. صفة الكمال والجراء والباعة والعظمة لله بذلك. ويتعبد المرء لله بهذه. اولا حصن الاعتقاد كما قلنا بإثبات الصفة لله رفع لها. حصن الاعتقاد بإثبات الصفة لله جل, جل في أولاه. الثاني أن يتعبد الله على بالتوسل. بالتوسل بهذه الصفة هذا نوع تعبد هو الآن لكن كيف يتوسل بها كيف يتوسل بها يا شطار من حسن التعبد بهذه الصفة يتوسل بها كيف ممتاز حاضر سيد النقيم ماما جاهز يأتي بالشاهد بقى الآن قال قال بقدراتك على الخلق وبعلمك الغيب وهذا توسله الآن يتوثل بهذه الصفة يبقى نوع التعبد على التوثل بهذه الصفة العمر الثاني الثالث وكيفية التعبد لله بصفة العلم هو إذا اعتقد بأن الله يعلم كان وما يكون وما يكون وما لو كان كيف سيكون يعلم أن العمر الزائفة لا ترجع على الله فهذا بلا قلبي فيطهرها وإذا, وإذا أساء احسن وإذا زل عاد فرجع بسرعة الفيئة والرجع وال إلى الله والأوبة والتوبة وايضا بانه بانه بحسن اعتقادي في اثبات العلم لله جل وعلا يعلم بان علم يقترن بالحكمه وانه ما من شيء في الكون الا يعلمه الله جل وعلا سواء اداله الكفار على المؤمنين او العكس في هذا الباب وله في حكم كما قال الله تعالى تلك الايام نداولها بين الناس وهذا عن علمه وهذا عن علمه في قوله يعلم ما يلج ما يلجو في الارض يعني ما فيها والذي يدخل في الأرض هو البذور والكنوز والموتى والقطر فهو يعلم ما يلج في الأرض والذي يلج في الأرض أقوى ما يلج في الأرض هو الإنسان المتفون عندما يقبر ويأتي الملكان فأسألانه فهنا هنا الآن الله يعلم أنه ما من أحد ينزل في القبر إلا ويعلم الله جل فعلاه والذي وكر الملكة به ليسألانه كما في الحديث إذا دخل القبر قال فياتيانه ملكان فيقعدانه فاسالانه الاسئله المشوره ايضا البذر وعيد القطر ينزل في الأرض وتحيا به يعلم ما ياتي في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها وما يخرج منها والنبات النبات وايضا المعادن كالنفت وغير ذلك واللؤلؤ والاحجار الكريمه والذهب والفضه وكل هذه المعادن تخرج من من الأرض وهل والله هو الذي اخرجها اذا يعلم ما في الارض باخرج منها وما ينزل من السماء والذي ينزل من السماء ويعلم الله عز المطر والذي ينزل من السماء ويعلم الله عز وجل الملائكه فهناك ملائكه سيحيل لله جل في علاه العلم وحلق وحلق, وحلق, وحلق الذكر. يحفون هذه الحلق ويقولون هذه بغيتكم دونكم, دونكم فيجبسون حتى يسعدون يعرجون إلى الله جلال في علا وفي الحديث يقول في آخر الحديث هؤلاء القوم اللي يشق بهم جليسهم فهو ما ينزل من الأرض من السماء كالمطر كالملائكة أيضا نعم كالسواعق هذا صحيح من ذلك الأرزاق والمطر يحوي, والمطر يحوي الأرزاق المطر يحوي الأرزاق فهذه من السماء تنزل من السماء قال وما يعرج فيها وما يعرج في السماء اللي يصعد للسماء العمل الصالح قال العمل الصالح يرفعه والملائكة كما قال النبي صلى يتعاقبون فيكم ملائكة, ملائكة الليل والنهار فالتقون في الفجر وأيضا في العصر قال فيعرج الذين باتوا فيكم فيعرج الذين باتوا فيكم قال الله دل فعلاء سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له للكافرين ليس له دافع قال تعرج الملائكة والروح فيها تعالوا يا ملائكه في يوم كان مقداره 50 الف سنه في الايه الاخرى سوره السجدة قال في يوم مقداره 1000 سنه فالعروج هنا عروج الملائكه وصعود العمل الصالح لله الى في كما قال انمسلم ان الله ينام لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يرفع القسط واخذه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل قبل الليل من العروج ايضا عروج الروح قال الله جل وعلا الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في في منامها اه لم فعروج الروح كانها تطوف حول العرش الى السماء ورزاق يقول النبي في دعائه يقول اللهم ان امسكت روحي ففارحمها وان ارسلتها فاحفظها او قال يعني او كما قال النبي في صريح الدعاء صلى الله عليه وسلم قال وما يعرض فيها وهو معكم اينما كنتم هذه المعيه ستاتي المعيه والكلام عليها ان شاء الله بالتوسع قال ومعكم اينما كنتم وط او معكم اينما جميع السلف قال ومعكم اينما كنتم يعني معيه هنا معيه معيه العلم معي معكم بعلمه كما قال الله جل جلا جل في اولى قال إنها نفس ما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم فو معهم بعلمه سبحانه وجل جل في علاه جزاك الله خير قال والله بما تعملون بصير وهذه أيضا فيها فيها سعة العلم ودقة, ودقة العلم قال المصنف رحمه الله تعالى قال وقوله وهذا أيضا كأنه يقول هذه جملة الاعتقاد الذي يعتقده أهل السنة الجماعة في ربهم في الصفات التي أدمتها الله لنفسه طبعا إذا قلنا بهذا هذا، هذه طريقة المتقدمين أنها يؤذبت لك الصفة على أساس الاعتقاد يكون على أساس الدليل لا تكن مثل،, مثل أهل البدع فإنهم يستدلون ثم يعتقدون ممتاز يعتقدون ثم يستدلون أما أهل السنة جماعة قائدهم في الاعتقاد هو الاستدلال قائدهم في الاعتقاد هو الاستدلال الدليل قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أولها في قوله جل في أولا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ما هي مفاتح الغيب؟ مفاتح الغيب خمسة ذكرها في آية واحدة كما قال في الحديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا, إلا الله ما هي؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيس بعد علم أين ومتى ويعلم ما في الأرحام وما, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذه الخمس من ادعاها فقد كفر هذه الخمس من ادعاها فقد كفر مرة ثانية إن الله عنده علم الساعة فمن قال بأن علم الساعة سنة 1939 أو القول من هؤلاء المتهوكين المقبولين الذين يقولون ضمار العالم يعني سيكون في وقت كذا ساعة كذا وهذا قد, قد قال به أهل الغرب أكثر من مرة فمن قال بذلك فقد كفر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أمر وأن يقول يسألونك عن الساعة أيانا مرساها إلى ربك منتهاها وقال, وقال, وقال, وقال, وقال, وقال يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ساقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ولذاك جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة قال من أسئل عنها بأعلمة من السائل ولما جاء الرجل يسأل السلام قال متى الساعة قال ما عددت لها تسأل عن شيء لا يخصك أنت ما, ما عددت لها قال لو عدد ما عددت لها إلا حب الله ورسوله قال المر معنا الحب المر معنا ولا, ولا, ولا نعمة إجابة ولا نعمة سؤال في هذا الباب سبحان رب العظيم أودز فأقذ وحاز كل الفضايا قال, قال المرء مع مع من أحب الغرض المقصود على المستعى من الدعاء فقد كفر إن الله عنده المستعى وينزل الغيس فمن قال أنه يعلم مات الغيس أين الغيس فقد كفر لكن هذا يرد علينا إشكال كبير للنهار النشرة الجوية تقول وغدا أمطار هاطلة وغدا أمطار فماذا نقول في هذا يعني كل من يتكلمون بالنشرة وقع في المستهادة سؤال المطروح تحتاجوا الإجابة إلى طلبة العلم قالت <تصفيق> غادا أمطار غزيرة <تصفيق> غدا أمطار غزيرة قال ذلك أريد الإجابة <تصفيق> يبقى كل مزيعة للأخبار النشر الجوية تكون هكذا هذه مشكلة كبيرة هل أحد يستعقب بذلك طبعاً،, طبعا نحن لا نقول بذلك بحل من الأحوال ويمكن أن يخافيهم في هذا الباب الجاد يقول تفريق بين الجزم ونتوقع هم يقولون العلم عند الله انا نتوقع بناء عليها طبعا يا احمد ابو علي ما انا ما سمعت احد بيقول العلم عند الله هم قالوا ده في حد يسمع الاخبار ما في احد ما لا حد يقول هو الحق ان هو الكلام على ما الجهاد على ما قال القران الحق بانهم يقولون ويتوقع غدا كذا يتوقع وهذا اسمه اناطه النتائج بالمقدمات يقولون هناك مقدمات نتائج وقد تكون كذا وهذا ليس ليس رجما, ليس رجما بالغيب ليس رجما بالغيب حتى فراسه المؤمن ليس رجما بالغيب لا ليس رجما بالغيب فالأصل في ذلك أنه ليس رجماً في الغيب. فمن ادعى نزول المطر, المطر وادعى مكانه وزمانه جزماً كفر بذلك. لأنه كذب الله جلال فعلاء لأنه هو الذي قال وعنده مفتيح الغيب لا يعلمها إلا, إلا هو الثالثة ويعلم ما في الأرحم وعلم ما في الأرحم أيضاً لست عند أحد إلا عند الله جلال فعلاء وهذه سيورد لنا إشكالاً آخر ألا وهو السنار الآن يقول بنت ولد توأم ها كيف الإجابة عن ذلك ممتاز. ممتاز ويعلم ما في الأرحام قبل التكوين وعند التكوين وبعد التكوين وكشف هذا بعد التخليق كشفه لمن, لمن خلص خلق في أحد يعلمه قبل, الت قبل التخليق ما أحد يعلمه قبل التخليق. هذا هو وما تدري على الامم ما في الرحم كل ما في الرحم شو قيساين مش في الرحم بقى على اساس ان نعم اللي عندما يخرج كيف يكون الرزق والاجل والعمر وغادي ده ممتاز الرابع وما تدري في الأرحم وما تدري نفسك ماذا تكسب غدا وهذا رزق بيد الله لا يعرفه ولا يعلم يعني ما الذي ساتيه ما الذي يمنع منه ولذلك الشفاي كان يقول دعي الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالها البال ما بين طرفة عين وأخرى ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال وما تدري نفس بأي أرض تموت وهذا أيضا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل جل في أولا لذلك قال, قال قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لذلك ادعاء علم الغيب لأحد دون الله للفعله لا يروز بحلم الأحوال بل هو كفر. ولذلك أنت ترى أن النبي السلام عندما دخل على الجاريتين تغنيان قالت الجارية وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي السلام دعي ما تقولين ارجعي فقولي أعلى ما كنت تقولين. فالنبي السلام لا يعلم شيئا من الغيب. قال الله تعالى كل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله. وقال الله تعالى انما الغيب لله. فقال النبي واو امر المسلم ان يقول قل لو كنت اعلم الغيبه لاستكثرت من الخير وما ما الثانيه سوء وما ما الثانيه سوء لا يعلم من الغيب شيئا وغدرت امثله كثيرة جدا على ذلك من حادثه الافك لو كان يعلم ما كان ما حدث معه ما حدث يسال الجاريه يسال يسال زينب يسال علي يسال عليا يسأل, علي يسال اسامه فالغرض المقصود لو ما كان يعلم منزله المنزله نزله في غزوه بدر وقال حارب المنزل هذا المنزل انزله الله أم هو الحرب المكيده فالحرب المكيده قال ليس هذا المنزل ايضا مساته بدر ما كان يعلم الغيب يعافى الله عن كلمة قد انت ما كان يعلم الغيب سيدنا السلام ما كان يعلم الغيب أن السلام لا يعلم الغيب بحال احوال الا ما اعلمه الله جل وهذا سر ما نقول في الفهم في قوله إلا من ارتضى الرسول إلا من ارتضى من رسول قد يعلمه ببعض الغيوب معجزه تصديقا له على انه نبي تصديقا له وتكون معجزه له تصديقا له على انه نبي ماذا قال يوسف عليه السلام انبئكم بما آه قالوا, آه قالوا, آه قالوا قالوا قال يوسف لا ليوسف الاول يوسف نبئنا بتاويل بتاويلي ان نراكم من الاحسنين قال لا ياتيكم طعام ترزقان الا نباتكما بتاويلي قبل أن ياتيكمن ذاكم المعلم الرب اني الى اخر الايات فهنا ايضا الاخبار بمسال اوغابيات من الانبياء تكون كما قلنا بمثابه المعجزه لتصديق النبوه بمثابه المعجزه لتصديق النبوه قال ويعلم ما في البر والبحر قال ويعلم ما في البر ما في البر طبعا ما في البر من الدواب من من, من النبات من من الابحاء من البحار من الانهار من الاشجار من الجبال من السهول من الاوديه من من الخلق من الجن من الإنس من الطير كل ذلك كل هذه الأمم يعلمه الله رجال فعلها في البر والبحري ويعلم ما في البحري يعني البحر كما في فيه ما فيه من الجواهر الخالدة وهذه الجواهر لا يستطيع أن يأصل Navi إلا من يغوس وقال أن عوالم البحر كثيرة وثيرة لا يعلمها إلا الله رجال قال وما تسقط من ورقه يعني من الاشياء من اوراق الشجر وما تسقط من ورقه الا يعلمها الورقه التي تتساقط من الشجر يعلمها ربنا جل جلا في ولا سواء تسقطت على البحر على النهر على الارض على الجبل على السهل على الوادي يعلمها الله جل في علا فان الله يعلم كل شيء دقيق هو جليل قال ولا حبه في ظلمات الارض من حبوب الثمار والثروع التي تدفن فلا توضع توضع في باطن ثم على ذلك تكون ثمرة ينعى قال ولا راطب ولا يابس ولا راطب ولا يابس هذا, هذا يعتبر الكلام على العموم بعد بعد الخصوص وهذا العموم بعد الخصوص يدل على الشمول بأن الله على ما من شيء في الدنيا بأسرية في السماوات ولا في الأراضين ولا بينهما إلا ويعلمه الله جل, جل في عدى ولا, ولا يابس إلا في كتاب مبين إلا في كتاب مبين هذه تأتي فيه الكلام على, على, على مراتب القدر يعني كل شيء مكتوب كل شيء علم الله جلال قد كتبه سبحانه ويدل في علاه فمكتوب في اللوحة المحفوظ كل شيء قال الله جلال في وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر قال الله جلال في علاه وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض رسوة عبادية صالحون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عندما اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال له اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكل ذلك كل ما يعلمه الله تعالى مكتوب في اللوحة المحفوظ كتبه الله جل في علا عندما أمر القلم أن يكتب وهذا قبل أن نخرج السماوات والأرض وهذه كما قلنا مرتب من مرتب القدر وهذا سيأتي تفصيلها إن شاء الله على التمام والكمال نقف عند هذه الآية لو فيها أي أسئلة تفضل يعني ممكن تكون مرتبطة هذه الآية بها قال وَمَا تَحْمِلُ مُنْثَةَ ولا تَضَعُ إِلَّا إِلَّا بِعِلْمِ وما تحمل مُنْثَةَ ما هنا مَصْدَرِيَّ فحمل الأنثة معلوم لدى الله رأي فعلها فهو يعلم في أي يوم تحمل يعني متى تخص بالبويضة من حيوان المنون وفي أي يوم تضع يعني كم من المده تحمل سبعه اشهر تسعه اشهر فوق ذلك سنه سنتين نعم وهم يقولون اقصى مده الحمل اربع سنين يقال ان في ثلاثه من علماء الأمة تولد بعد اربع سنين حمل تولد بسنان ها باسنان كل اسنانهم شلون باسنان كامله الامام مالك ابن عي... ابن علية يقال ان هو أيضا نفس نفس عجيب, عجيب هذا من العجب يقال ذلك يعني عامه السير صافي ويعمل حمل أيضاً وذكر منثى كم يعيش كم يموت الأجل العمر الأجل, الأجل لذلك قال ولا تضعوا إلا الله بعلمي نقف عند هذه الآية لا الذي هنا بمعنى ده اسمه وصول يا أمي مصدرية يعني أن والفعل وإذا قلت يعني, يعني يعلم ما تحمل حملها يعلم حملها أن والفعل يجب ذلك عن الله بالضميل بالضميل هو يعلم هو. نعم لكن هو انفرادا كذكر هذا من فعل اهل هذا من فعل البدع يعني